أنا السحاب طار ياسيلي أحري مبطيني عيشه فهو مبطيني عماه في الغلاها داخل العرق يسري. يا ما بها فقع زبيد جنينا واليا ذكرت الشيخ يضيق صدري عز الله النه بعد موتى فقدناه حباه بوسط العرق عز يجري شيخ يشيل الحمل ما هذا نعدى اللي يلتهدي دار يطري عزاد الدخيل وعز من جاه خا أشهد بما شفت عيوني وخبري ان ثبت ما فارق الكوعي ماركا يا وراس لونك حي سمعت عذري حدر الحجر يوران سوى الموت شفنا يا ليتنا عنا ويا الشر ندري كان الشجر يوران سيدا من سقينا ولو العمر ما بيني بايع ويشري كان العمر يا شيخ حنا شرينا لو ناك عن اهل نخيبي يا شيخ تدري ما فيهم اللي زال دمعه ويخفى